أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهواء وإلا وحيو روحا علمه شديد القواذ مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عيد صدرة الموتها عيدها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنآةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الأُوثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وما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 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّا هُمْ تَوَلَّوْا فِكْرَ رَبِّ فَأَعْرِضْ يرد تَوَلَّوْا الحياة وَلَمْ يُرَدّ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 ثم يجزاههم الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق زوجين الذكر والأوفى من نطفة إذا تنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى